ورفعت عيني للسماء غرابها غرابها أرى بها شوبا تترز بالسماء جمالا ورأيت بذرا نوره يحكي لنا يحكي لنا أن الخلائق من يدي تعالى

سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله

يا سيدي هذا الجمال ونور مِنْ من صنعك الا بهذا فدلل من صنع ربي جل في عليائه عليائه وتبارك الاسم العظيم

إلى <تصفيق> الله

ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود